صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي تلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير ولا بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف الله يجحدون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 يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يملك لهم رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يستطيعون ألا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى غير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقومين